one <laughs> اشتركوا في القناة Nem yakulun iftarahu Kul fattu bi suratim mislihi Wad'u man istatatum min douni Allah مِثْلُهُ وَدَرُّ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ ربك عليم فيم in